عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها دمن تجرم بعد عهد أنيسها حجج خلون حلالها وحرامها رزقت مرابع النجوم وصابها وطق الرواعد جودها فرهامها من كل شارية وغاد مجن وعشية متجاوب إرثامها فعلى فروع الأيهاقان وأطفلت بالجهلتين ذباؤها ونعامها والعين ساكنة على أطلائها عوذاً تأجل بالفضاء بهامها وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها أو رجع واشمة أسفن أورها كففا تعرض فوقهن وشامها فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صم خوالدة ما يبين كلامها عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها شاقت كضعن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطنا تصر خيامها من كل محفوف يضل عصيه زوج عليه كلة وقرامها زجلا كأن نعاج توضح فوقها وضباء وجرة عطفا أرآمها حفزت وزايلها السرام كأنها أجزاء بيشة أثلها ورضامها بل ما تذكر من نوار وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها مرية حلت بفيد وجاورت أهل الحجاز فأين من مرامها بمشارق الجبلين أو بمحجر فتضمنتها فردة فرخامها فصوائق فرخامها إن أيمنت فمظمة فيها وحاف القهر أو تلخامها فاقطع لبانة من تعرض وصله ولشر واصل خلة صرامها وصم المجامل بالجزير وصرمه باق إذا ضلعت. وزاغ قوامها بطليح أشفار تركنا بقية منها فاحنق صلبها وسنامها واذا تعالى لحمها وتحسرت وتقطعت بعد الكلال خدامها فلها هباب في الزمام كأنها صهبة تخف مع الجنوب جهامها أو ملمع وسقت لأحقب بلاحه طرد الفحول وضربها وكدامها يعلو بها حدب الإتام مسحج قد رابه عشيانها ووحامها بأحزة الثلبوت يربأ فوقها طفر المراقب خوفها آرامها حتى إذا سلخا جماد ستة جزاء فطال صيامه وصيامها رجعا بامرهما إلى ذي مرة حصد ونجع صريمة إبرامها ورمى دوابرها السفا وتهيجت ريح المصانف ثومها وسهامها فتنزعا الصبط يطير ذلاله كدخان مشعلة يشب ذرامها مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسلامها فمضى وقدمها وكانت عادة منه هي عرضت اقدامها فتوسطا عرض السري وصدعا مسجورة متجاورا قلامها محفوفة وسط اليراع يظلها منه مصرع غابة وقيامها تلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قوامها خنساء ضيعت الفريرة فلم ترم عرب الشقائق طوفها وبغامها لمعفر قهد تنازع شلوه ربص كواسب لا يمن طعامها صادثنا منها ذرة فأصبناها إن المنايا لا تطيش سهامها باتت وأسبل واقف من ديمة يروي الخمائل دائما تسجامها يعلو طريق متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها تجداف أصلا قالصا متنبذا بعجوب أنقاء يميل غيامها وتضيء في وجه الظلام منيرة كجبالة البحري سل مضامها حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت بكرت تزل عن الثرى أزلامها علهت تردد في نهاء سعائد سبعا تآمن كاملا أيامها حتى إذا يأشت وأسحق حالق لم يبله إرضاعها وفطامها فتوجست رز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة فلفها وأمامها حتى إذا يئس الرمات وأرسلوا غضفا دواجن قافلا أعصامها فلحقن واعتكرت لها مدرية كالسمهريه حدها وتمامها لتذودهن وايقنت ان لم تذد ان قد احم من الحتوف حمامها فتقصدت منها كثاب فضرجت بدم وغودر في المكر سخامها فبتلك اذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب ارديه السراب اكامها عقد اللبانة لا افرط ريبه او ان يلوم بحاجه لوامها اولم تكن تدري نوار بانني وصال عقد حبائل جبثامها تراك امكنه إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها بل أنت لا تدين كم من ليلة طلق لذيذ لهوها وندامها قد بدت سامراها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعزم دامها أغلى السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها بصبوح صافية وجذب كرينة بموتر تأتاله إبهامها باكرت حاجتها الدجاج لسحرة لأعل منها حين هبني يا مهى. وغدا ريح قد وزعت وقرة قد اصبحت بيد الشمال زمامها ولقد حميت الحية تحمل شكتي فرط وشاحي اذ غدوت لجامها فعلوت مرتقبا على ذي هبوة حرج الى اعلامهن قتامها حتى اذا القت يدا كافر واجن عورات الثغور ظلامها اسهلت وانتصبت كجذع منيفة جرداء يحصر دونها جرامها رفعتها طرد النعال وشله حتى اذا سخنت وخف عظامها قلقت رحالتها وأسبل نحرها وابتل من زبد الحميم حزامها ترقى وتطعن في العنان وتنتحي ورد الحمامة إذ أجد حمامها وكثيرة غرباؤها مجهولة ترجى نوافلها ويخشى ضامها. غلب تشذر بالذحول كأنها جن البدي رواسيا أقدامها أنكرت باطلها وبؤت بحقها عندي ولم يفخر علي ترامها وجزور أيسار دعوت لحقفها بمغالق متشابه أجسامها ادعو بهن لعاقر او مطفل بدلت لجيران الجميع لحامها فالضيف والجار الجنيب كأنما هبطا ثبالة مخصبا اهضامها تأوي الى الاطناب كل رذية مثل البلية قالص اهدامها ويكللون اذا الرياح تناوحت خلجا تمد شوارعا ايتامها انها اذا التقت المجامع لم يزل منا لزاز عظيمة جشامها ومقسم يعطي العشيرة حقها ومغذمر لحقوقها هضامها. فضلا وذو كرم يعين على الندى سمح كثوب رغائب غنامها من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها لا يطبعون ولا يبور فعالهم إذ لا يميل مع الهوى أحلامها فقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفى بأوفر حظنا قسمها فبنى لنا بيتا رفيعا شمكه فسمى إليه كهلها وهلامها وهم السعات إذا العشيرة أفضعت وهم فوارسها وهم حكامها وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يميل مع العدو لآمها